البطالة تعني البطالة حالة التوقف عن العمل بالرغم من البحث عنه وتختلف البطالة من اقتصاد إلى آخرة فقد تكون ظاهرية أو دورية وقد تكون دائمة ومستقرة لأن لها أسباب متعددة ومختلفة حسب نوع البطالة التي يمكن إجمالها في الأنواع التالية بطالة موسمية هي البطالة الناتجة عن عدم سماح الظروف الطبيعية بممارسة بعض النشاطات الاقتصادية وتكون عندئذ بطالة مؤقتة وتظهر خاصة في القطاع الزراعي بطالة ظاهرية في المدن تظهر نتيجة الهجرة من الجيف إلى المدينة التي لا تستطيع استيعاب الأعداد الوافدة إليها لأن المدينة بحاجة إلى أيدي عاملة وماهرة مؤهلة وهي غير موجودة بين تلك الأعداد الوافدة بطالة جزئية نتيجة خفض بعض المنشآت الاقتصادية حجم أعمالها لسبب ما مما يضطرها إلى تخفيض عدد ساعات العمل وتخفيض الأجور كذلك بطالة تقنية وهي البطالة التي تحصل بسبب التقدم التقني المتمثل في دخول الآلات الحديثة إلى ميدان الإنتاج مما ينتج عنه الاستغناء عن جزء كبير من اليد العاملة أما البطالة الدورية فهي البطالة المتناوبة التي تنتشر في الدول الرأسمالية وتكون بسبب الأزمات الاقتصادية ولا سيما أزمات فيض الإنتاج التي تؤدي إلى الاستغناء عن العمال.